سيرنا ان نزيل هذه العقبات لنعيد للدين عزه قال تعالى والذين جاهدوا الله الله الله أكبر الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله لا لن لا لن لا لن لا لا لن علينا اكبر الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر فتقدم يا مجاهد السلاحي ولترد في الربا والبطحين فتقدم يا مجاهد السلاحي ولترد الربا والبطحين <تصفيق> أيها الاسد الا حب الى حومة الحرب بعزم الشهداء ايها الاسد الا حب الى حومه الحرب بعزم الشهداء ترددوها الله اكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله, الله, الله, الله, الله واضح الحق لكم فابتدروه انه يطلبكم ان تطلبوه واضح الحق لكم فابتدروه انه يطلبكم أن تطلبوه ارفعوا اعلامه بين الملائكه تشهد الارض إليكم والسماء ارفعوا اعلامه بين الملائكه تشهد الأرض إليكم والسماء فرددوها الله أكبر الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر اللهم الله اكبر الله الله بشريات النصر لاحت للعيان فاز بالنصر فتنثبت الجنان بشرايات النصر لاحت للعيان فاز بالنصر فتنثبت يؤثر الموت على عر الهوان فنصير الحق يابى ان يضام يؤثر الموت على عر الهوان فنصير الحق يابى ان يضام فرددوها الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر الله الله اكبر ها هنا مثل شم الجبال على العهد لا انثني للضلال انا هنا مثل شم الجبال على العهد لا انثني للضلال يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي يرب الرجال فسييفي يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي يرب الرجال الترددها الله اكبر الله الله الله اكبر الله الله الله اكبر لا لن لا لا لن لا لا لن لا فرجدها الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله